فضيلة الشيخ هل يمكن لنا أن نعين الشهر أو اليوم الذي تم فيه التحويل هناك ثلاثة أقوال في تعيين الشهر واليوم الذي حولت فيه القدة إلى الكعبة فقيل في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة وكان ذلك في يوم الاثنين رواه أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس وجزم به الجمهور وقيل كان في شهر جماد الآخرة وقيل في نصف شعبان في يوم الثلاثاء وجاء التحويل في أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للظهر فاتجه إلى القبلة وهو يصليها في بني سلمة ولما علم الناس بالتحويل وهم في صلاة العصر تحولوا واتموا الصلاه كما رواه البخاري ومسلم وقيل غير ذلك والله اعلم